بسم الله الرحمن الرحيم الف لام الكتاب لا ريب فيه من العالمين ام يا 114. خلق السماوات والأرض وما ينات منكن أجرا عظيما 115. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة 116. يضاعف لها العذاب ضعفين 117. وكان ذلك على الله يسيرا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 إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرب وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى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 والخاشعين والخاشعة والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرته وأجر عظيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أي يكون لهم الخيار؟ أي يكون لهم الخيار من أمرهم؟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 119. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أم الله قدرا مقدورا 110. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله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 124. وسبحوا بكرته واصيلا 125. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما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 يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم قلوقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إن أحلنا لك أزواجك التي آتيم تأجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عمك امَاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين